وَكَذَلِكَ أَحصَمنَّ عَلَيْهِ لعلَمُأَنَّ أَعْْدَ اللهَِّ حَفُّ وَأَنَّ السَّاعةَ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ السَّاعةَ لَا رَيبَ فِينَا إِذْيَتَنَ زَعونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُم فَقالَاُ بَنْ عَلَْم بُنْي ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون قنسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعذتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا لا تَسْتَفْتِ مِن مِّنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ لربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وادادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي شريك في حكمه احدا والسماء اوحي اليك من كتاب ربك كلام مبدن لكلماته ولن تجد من دونه منتحدا